من میخوام وَكُمْ مِنْ نَفْسٍ <تكتبت _> <تصفيق> تقتي دانول خبي سبع ولا تاكل اموالهم إلا ولا تسبت دل في اليتام فانقعوا ما It's over. بَأَنُوّلِ يَذَمَّ قَدْ تطول غائس را ياقلبي المعروف، في فإذا ضعته إلى. بیتالو A lâu قم نفرا فري وبطن لله الله كان لي من حكيمه الله والله الف والله ان له وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغذق وانه يعلو ولا يعلى عليه من قرر به صدق ومن حكم به عدل ومن اصنصر به نصر ومن دعا إليه أجر ومن هدى إليه هداه الله إلى صراط مستقيم وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينة تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد ونقلناها لكم من هذه الرحاب الطاهرة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة في أولى شعائر صلاة الفجر في هذا اليوم الكريم من أيام شهر رمضان المبارك